أيضا الرسالة تقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا شيخ كيف نعلم مدى سعة رحمة الله جل وعز شانه هذا السؤال كيف تعلم مدى سعة رحمة الله الذي أدخل بغي الجنة لأن أسقط كلبا والذي أدخل رجلا لأنه أخر شوكة في الطريق سبحانه وتعالى فهذا يدلك على سعة رحمة اللي ليس هذا سأعطيك فائدة فائدة لي ولك الآن فرعون ماذا قال قال أنا ربكم الأعلى ما تجر عليها أحد في العالمين قال أنا ربكم الأعلى واستعبد بني إسرائيل الله عز وجل ماذا قال إذهبا إلى فرعون يتكلم مع موسى وهارون وكلاهما نبي إذهبا إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى الآن كلنا الآن لو قلت ماذا تستفيد من هذه الآية تقول نستفيد أن ندعو إلى الله باللين هذا فقط تستفيد انظر إلى حلم الله على فرعون رغم أنه قال أنا ربكم الأعلى أراد الله أن يدخله في التوبة بأسلوب لين فقول له قولا لينة يعني لا تنفروه عن الدعوة حتى لا يعذب هذا الذي نستفيده من هذه الآية ليس فقط كيف ندعو بل نستفيد أنظر لسعة رحمة الله قال أنا ربكم الأعلى ولو شاء الله عز وجل خسف به البيداء علم؟ لكن الله عز وجل يريد, يريد من فرعون أن يخشى أو يتذكر فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى يريد منه رحمة بفرعون فثم تسأل ما مدى سعة رحمة الله سبحانه وتعالى لهذا أقول أذكر في محاضرة قلت لهم قلت إذا كان فرعون قال أنا ربكم الأعلى والله عز وجل قال لنبيين فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى فكيف بمن يقول سبحان ربي الأعلى وإن كان مذنبا وإن كان مذنبا الآن أنت مذنب وأنا مذنب نحن نقول سبحان ربي الأعلى فنحن أولى بالقول اللين حتى نتذكر أو نخشى ونحن أولى بسعة برحمة الله جل وعز شانه علم أخي الحبيب أسأل الله عز وجل نفسلم